فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَّنَا بِهِ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً حَتَّى تضع الْحَرْبُ أوزارها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 ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم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 فيها أنهار من ماء غير آسِن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتا فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أَنَّهُ لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 ولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى من صارهم أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بعد ما تبين لهم الهدى لن ليضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.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 والله الغني وانتم الفقراء والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم